أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنَّا فتحنا لك فتحا أغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يغفر لك الله بعد قدم من ذنبك وما تأخر، ويتم. يَهْدِي عَمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَ قَاصِرًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل رسل أفئنا تأو قتلاً قللتم على أعقابكم وَمَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَجَجَ لِلَّهِ الشَّاكِرِينَ لقد جاءكم رسول من انفسكم مزيد عليه ما عنتم حري اصد علىكم بل المؤمنين راؤوف الرحيم فان تعللوا فقل الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً أرسلك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسرادا وَبَشِّرِ المؤمنين وَبَشِّرِ المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا قَالَ قال عيسى بن يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إن رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه اسمه أحمد اسمه أحمد إن الله وملائكته يصدون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لا رحم الله الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الموجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شأنه خلق الحلق لحكمه وطوى عليها علمه وبسط له من فائض المنة ما جرته في أدجاره لإسمه فأرسل إليه ما اشرف خلقه وجل عبيده رحمه فعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرقه في عوالم الشهادة والغيوب فما أدل هذا المنى الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كابلة ظهرت في عكل محمود فتعطرت بوجودها أقناف الوجود وطرزت جرد العوالي في الصباح